حسنا وعد الله وعدا حسنا فهو لاقيه كما مدعواهم متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين ويوم يناديهم فيقولوا اين شركاء الذين كنتم تنتزعون عليهم القول ربنا انا الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا كبرنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون وقيل ادع سركا فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا عَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادُونَهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَرْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ تَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ ثَابَ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكُنُّ الصُّدُورُ وَمَا أَنْتَ يُنُون وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَوْ الْحُكْمُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ